ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لا لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت ف تَخُْد مِنْ أَفْوهِهِ إ يَقُونَ إِلَّ كَذِبَ إ يَقُونَ إَّا كَذبَا, كذبا فَلعَكَبَاخٌِ نَفْسَكَ على آثَِهِمْ إَِّم يؤمنِوا بِهَا الحَدِي ف أَسَفَ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أن أصحاب الكهف والرقيم إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ قضى ربنا على اذانهم في الكهف سنين عدد قضى ربنا على اذانهم في الكهف سنين ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما دفوا امدا ثم بعثناهم نحنونَ قُص عَلَكَ نَبَهُ بِالحَق نحن نَكُص لَكََ رَأهُ بحَق إهُ فتيةٌ آمنوا بِّهِم وزدنهُهدا إهُ فيَة آموا بِرب هِمْ وَذِل لهُ بُداَا وَرَبَتُناَا عَ قُلُ بِم إذقامُ فَقَاوا رَبّناَا رَبُّ السَّمواتِ وَطَررض وَربَتُناَا عَ قَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا قَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن إِذًا شَطَطًا لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة هؤلاء قومنا دون عليهم بسلطان بين لهم لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترا الله كذبا فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا